لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي أُكِّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون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 أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ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 فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الَّذِي عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٍ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنَ التُّرَابِ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إن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 لما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تبليلا ويطاف عليهم بآلية من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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لغلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من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 قُصِمْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاتَّقُرِ سَمَاءَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ الليل فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لِيَرَوْ طَوِيلًا إِنَّهَا أُلَاء نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه ذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء